فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي عَادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ اتَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَظِرَمٍ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 كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتى صوبه بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما انت بملوم. وذكر فإن